وَإِنَّهُ لَا الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَن لَّهُ رِضَا فِي الْعَمَلِ تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ فَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَفْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَالْنُوْجُهَ كُمْ شَفْرَهُ لَأَن لَا يَكُون لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجْجَةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولعلكم تهدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يكلوا عليكم آياتنا يكلوا عليكم آياتنا ويُسَكِّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة